I love to you the know. Al-Gharuun, apu Aحمad, wal-Batal, Khalil, Marjoulun Al-Gharuun, Zalim, Meinaj, حتى Katiab, Lajunud Hattin, Harriar, Ard, Belaad, Khalil, سعد القارو في بدأ متحدي للعادي بني رانو الصاضي بدأ متحدي للعادي بني رانو الصاضي وزين وصايا بناتي عذر بشو القصايد بيناد الرجال الكاتب حتى نحرر الأرض بزاد بدمع خالين برسول Tänään Love.